me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 يا قلبا عاشق دنيا يا شمس تشرق في أفق يا وردا في العمر شدا يا كل الدنيا يا أملي أنت الإخلاص ومعنا فلا أنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولا يا كل الدّنيا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 يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقية وردا في العمر شبى أمي يا حب أبوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقيا وردا في العمر شبى ماذا أتذكر يا أمي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 يعطيه سرورا يرعى أمي يا حبا أموى يا قلبا أعشق دنيا يا شمس تشرق في أفقي يا وردا في العمر شبا أمي يا حبا أموى يا أعشق دنيا يا شمس تشرق في أفقية يا وردا في العمر شذا كم ليل سهرت في مرض تبكي وتنادي ربا طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنيا سهرت في مرضي تبكي وتنادي رمضا طحلي وحبيبي يا ربي إن لأ دنيا الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هنا الأم بحار من خير والبحر تدوم عطايا الأم تد كي نحيا ونذوق من العمر أنا الأم بحار من خير والبحر تدوم حبك يا عمري ابجت يا قلبي ومنهضم مني ضميني واسقيني حبا ودعيني ودعيني ودعيني احلم امّا ضميني وسقيني ضميني واسقيني حبا Vdaři, vdaři, vdaři, ah! Vdaři, ah! Vdaři, ah!